وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُعْرَضُونَ وَتَخُضُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَذَرُونَهَا عَوْجًا وَلَا تَكُونُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُعْرَضُونَ وَتَخُضُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ واذكروا اذ كنتم قليلا فكسركم فانقلوه ان كنتم قليلا فستدركم وان كيف كان عاقبه المفسدين